ترى أستثنى من ذلك ثلاثة أمور وهي النصل والخف والحافر. قال الله تعالى في الجواب قل يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم. نعم. قل فيهما اسم كبير. يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغضر من مثلا وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني مناء الجواب موجها إلى أكثر من السائل كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا بعمم اللفظ لا بحث السبب فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون ولكن الجواب لهم وغيرهم قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وفي قراءة اسم كثير فيهما اسم كثير فيهما أي في الخمر والميسر إثم ما هو الإثم الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه وهذا يستلزم تعدد الفعل منه وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. الإثم كذلك أيضا الإثم فيهما كبير الإثم فيهما كبير يعني عظيم لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا من قرأ من قرأه هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير هل هاتان القراءتان تتنافيان لا كيف ما تتنافيان لماذا لا تتنافيان نقول لأنه يمكن اجتماعهما فيكون الاسم كثيرا باعتباره احاده كبيرا باعتباري كيفيته و... وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل عشرون من الإبل فضلت عشر من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية وهذا ليس بممتنع وقوله تعالى ومنافع للناس منافع للناس منافع جمع منفعه وهي من صيغة منتهى الجموع ولهدق المنافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة فإن قلت كيف قال الله عز وجل المنافع للناس بهذا الجمع الكثير أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم لأن العثم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة لكن المنافع ذكرت بالجمع قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس ولكن فيها بلاغة عظيمة أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم يعني لو كان منفع واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة ما هذه المنافع من المنافع في الخمر الطرب والفرح وإن كان فرحا يعقبه غم لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب نعم وربما يشرح صدره ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا وكذلك بالنسبة للميسر إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات وشكون يفرح ها؟ يفرح وإن كان يفرح بما يضره إنه ينتبع بذلك كان بالأول ما عنده لمئتين ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال يروح يشيل فلة ويأخذ السيارة نعم ويأخذ لها زوجة مثلا ويأخذ لها أشياء من زفرة الدنيا هذه هذه منفعة في, في نظره فيه منافع، فيهما منافع، وتأمل قوله منافع للناس، ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيثهم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس ومنافع للناس طيب أين خبر المبتدى في قوله منافع للناس محذوف نعم محذوف قول وين فيه من مقدم مه فيهما خبر للقول إثم معطوف صح فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما فيهما إثم كبير ومنافع الخبر فيهما مقدم قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهما لماذا لأن العقوبة في الأخرى وأما النفع ففي الدنيا والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا لأن النفع كمال والضرر نقص الكمال قد يستغنى عنه لكن النقص متع تبني ما نقص ومن هدم فلهذا قال الإثم أكبر لسببين السبب الأول أنه نقص أخروي نو أخروي ها وربما يكون دوني أيضا ربما يكون دوني وجه والثاني أن النقص ثلمن وال والمنفعة كما تكميل وتتميم فهذا والنقص إذا نقص الشيء مات تعاد جنبني، وقور يثمهم أكبر من نفعهما حتى الاثن لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيا فإننا نقول الضرر الضر الأخ الأخر أشد وأبلغ وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما لما فيهما إثم كبير ومنافع للناس الآن نحتاج إلى المقارنة صار لدينا صار لدينا شيئا إثم ومنافع فأيهما نرجح بين الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهم حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عن ما فيهما من المنافذ ما دام الإتم أكبر من النفذ ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمد والميصر هنا نزلت هذه الآية فقالوا ما دام الاسم أكبر من النفس فلماذا نفعله ولكن هذا لا يقصد التحريم وإنما يقصد عرض المسألة للعاقل والعاقل ماذا يرجح ها؟ لا لا ما تحب نفسه يرجح وترك الاسم نعم قال وقتهم أكبر منه ويسألونك ماذا ينفقون؟ السؤالان في آت في آت واحد. ويسألونك ماذا ينفقون؟ السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين. تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين أولى من سأل الله شيئا أعطاه الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني هذا إذا كان السؤال طلب مال أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. طيب إيش تقول؟ تقول سألته عن كذا. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط، وما أشبه ذلك. يكون ينصب مفعول واحد ويتعدل الثاني في عن وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهمية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون والفرق بين تعديه إلى جملة استفهمية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي ب... أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صار هذه... صارت هذه الصيغة نفس نفس لفظ السائل تكون هي لفظ السائل بعين وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعين وقد تكون غير ذلك لكن إذا جاءت بصيرة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله ماذا ننفق فقال الله يسألونك ماذا ينفقون يعني يقولون ماذا ينفقون عرفتم طيب وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجها أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما ليش لكلمة ينفقون أنت هو مفعولا مقدما لينفقون لي والثاني أن تكون ما اسما مس... اسم سفهام ولا اسم موصولا. كما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا. وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول. وهو هنا محذوف والتقدير ماذا ينفقونه؟ أي من الذي ينفقونه عرفتم إذا في عرابها وجهان. الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائده مفعولا مقدما ليومفقول. وحينئذ هل احتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا لأن مفعولا هو, هو هذا المتقدم ما احتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم الصفحام مبتدع. ولا اسما موصولا ها؟ خبر وجملة ينفقون صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه ويسألونك ماذا ينفقون وقد مر علينا نظيرها بهذا اللقم في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون ما قل ما فقط من خير فللوالدين والله تعالى واساله كما تنفق قول العفو قول العفو العفو فيها قراءتان النصب والرفع في على فالرفع على تقدير ما اسما اسم استفهام مبتدا و... و... وذا اسما موصولا خبره ما الذي ينفقونه الجواب العفو يعني هو العفو وأما النص فعلى فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قلتم فقون العفو وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراض الجملة التي قبلها لأن الجواب مبني على السؤال الجواب مبني على السؤال فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستثامية هي التي فسرت بكلمة العفو قل لا لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق أجب العفو فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراض إن صبت ماذا فانصب العفو وإن رفعت ماذا فارفع العفو وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك بل المراد بالعفو الزائد الفاضل يعني أنفق العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا كما في قوله تعالى فعف واصلح وقال وقوله فمن عفا وأصلح فأدبر الله ويُراد به الزيادة والفضل كما في قوله تعالى خذ العفو وأمو بالعفو يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعف لح أمرت بالعفو ما هو أو بالاعفاء الزيادة فقول قول العفو أي ما زاد عن حاجتكم وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في حاجة فلا تنفقوه لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعوه فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياء هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على أنفسهم وأهليهم لا أجر فيه وليس صدقة ولكن هذا جهل منهم فإن إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة. وإذا كان صدقة فإن بذل مالك في في الأقارب أولى من بذله في الأباعد قال الله تعالى قل عفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك عرابه عبد الله أو لكم أي يبين الله لكم تبيانا مثل ذلك البيان. ويقولوا إذن ذلك المشار إليه ما هو المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر وبيان ما ينفق. لقد بينه الله تعالى غاية البيان. فإن قلت كيف بينه الله عز وجل وهو ليس فيه تفصيل؟ يعني ما فصل الله المنافع ولا فصل الإثم فيقال في جوابي عن ذلك إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الإثم كثير أو كبير وهذا بيان فكلما ازداد الإنسان من شربه ازداد إثما وهذا بيان والمنافع أيضا أجملها الله عز وجل لأن تعدادها لا فائدة فيه وربما يكون في تعدادها إغراء أو إغراء لذول النظر القصير وكذلك قوله قل العفو بي واضح ما في إشكال أي ما زاد على حاجتكم مضرورتهم ما لست في إشكال كذلك يبين الله لكم الآيات يبين يظهر بينته فتبين يعني ظهر ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يتبين بمعنى يظهر فمعنى يبين الله لكم الآيات أن يظهرها حتى تكون واضحة جلية والآيات جمع آية وقد مر علينا كثيرا أن الآيات تنقسم إلى قسمين إلا خالي شرعية وقدرية نعم شرعية وقدرية ما في التابع ثاني غير القدرية كونية. كونية طيب الآيات الشرعية سامي ما هي الشرعية بينها لا الآيات الشرعية المخلوقات بينها للآيات الكونية والآيات الشرعية بينها بيانا تاما لكن الآيات الشرعية بينها الله تعالى بيانا مفصلا لحاجتنا إلى العبادة فإننا محتاجون إلى العبادة جمالا وتفصيلا ولهذا جاءت الآيات الشرعية مفصلة كما قال أنس المالك رضي الله عنه قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما وقال رجل لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى الخراءة قال أجل ثم قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة في غائطنا أو بوت وأن نستنجي بلمين وأن نستنجي برجيع أو عظم إذن الآيات الشرية مبينة مفصلة على وجه التفصيل لحاجتنا إليها أما الآيات الكونية فإن التفصيل فيها يكون بالأجناس أو بالأنواع لا بالأفراد تجد مثل من آياته الليل والنهار في إيش وش عليه لكن ابحث أن تجد الشيء الكثير ومن آياته خلق السماوات والأرض على أي شيء هي آية ابحث وتجد وعلى هذا فقس الآيات الكونية جعلها الله تعالى مجملة عامة ما بينها تفصيلا لأن الناس ليسوا بحاجة إليها على وجه التفصيل وأيضا فإنها آيات مشهودة محسوسة يمكنهم ها أن يعرفوا ما فيها من على وجه التفصيل بقدر استطاعتهم ووقوله لعلكم تشكرون لعلكم تتفكرون لعل هذه للتعليم واسمها الكاف وخبرها جملة تتفكرون لعلكم تتفكرون عند هذه موقف لكن نتفكر بماذا أو في ماذا قال في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا واضح أننا واضح أننا تعرفنا الدنيا لكن قوله والآخرة هل الناس في يوم القيامة يتفكرون إذن تتفكرون في الدنيا والآخرة في شؤونهما وليس المعنى أن التفكر واقع في الآخرة لا إنما نتفكر في هذه الدنيا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة وهذا مما يؤيد أن الآيات في قوله يبين الله لكم الآيات شامل للآيات الشرعية والآيات الكونية لأن ما يتعلق بشأن الآخرة غالبه من الآيات الشرعية وما يتعلق بأي الدنيا غالبه من الآيات الكونية يعني تفكر في شؤونهم وإذا تفكر الإنسان في الدنيا وجد أنها كما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض لماذا اختلط؟ لكثرته وامتداده امتد وتشابك وكثرة فتشابك فاختلط بنمر الأرض مما يأكل الناس والنعام حتى إذا أخذت الأرض زخوفها يعني كمال سينتها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأنه ما بقي إلا أن يجنوها ويستثمروها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تان بالأمس وقال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل قيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم صرا ثم يكون قاما والآخرة وفي الآخرة عذاب شديد وماغفرة من الله ورضوان الله أعلم عن اليتامى يسألون كشف كل ما طوف بالواق كأنها منتتابعة. أسئلة منتتابعة سألوا أولا عن الخمر والميسر ثم سألوا ماذا ينفقون وجه الارتباط بين السؤالين واضح جدا لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة وفي الانفاق إتلاف المال بخائدة ثم قال ويسألونك عن اليتامة لأنك إذا عرفت السبب عرفت وجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبلهم يسألونك أن اليتامى اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ مشتق من اليتم وهو الانفراد واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر ولهذا جاء في القرآن الكريم جاءت الوصايا بهم كثيرا فقالوا ويسألونك عن اليتامى سبب ذلك أن الله عز وجل لما أنزل إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ووأنزل ولا تقربوا ما للتيم إلا بلتية أحسن شف يا حجاج اللي يتكلمون دولا لا شوش علينا جاءكم من خير آيسين أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فصاروا يجعلون طعام الأيتام على حدة وطعامهم هم على حدة بمعنى أنه إذا طبخ لليتيم طبخا جعله له وحده هذا الطب إما أن يفسد ولا يصرح للأكل وإما أن يصرح للأكل لكن لا ليس على وجه أكمل فتحرجوا من ذلك وشق عليهم أن يجعلوا اليتامى طعاما على حدة ولهم طعام على حدة وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم مع طعام اليتامى. والله عز وجل يقول إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَا لِأْتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا في فِي نارا نَارًا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأجابهم الله عز وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة والاختصار والوضوح فقال قل إصلاح لهم خير إصلاح لهم خير وكلمة إصلاح تعني أن الإنسان يتبع ما هو أصلح لهم في جميع الشؤون سواء كان ذلك في التربية أو في المال وسواء كان ذلك بالإجاب أو بالسلب أي شيء يكون إصلاحا لهم فهو خير وكلمة خير هل هي تفضيل مطلق أو تفضيل مقيد بمعنى هل, هل التقدير إصلاح لهم خير من الإفساد أو أنه خيرية مطلقة الجواب خيرية مطلقة فالإصلاح خير من كل شيء وهذا نظير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم هذه الجملة الثانية مما تضمنه الجواب لأن قلت قبل إن الجواب تضمن جملتين إحداهما قل إصلاح لهم خير والثاني الثانية وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ يعني إن خالطتموهم في الأكل والشرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانبكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا قد يكون الأخ الصغير قد مات أبو أبوه وهو أخوك فيكون أخلك بالدين وفي النسب وقد يكون اليتيم من أبناء عمك وهو مؤمن فيكون أخلك في الدين وقد يكون أخلك لكنه ليس بمؤمن فيكون أخلك في النسب المهم إن إنهم إخوان لنا سواء في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا ومعلوم أن مخالطة الأخ لأخيه أمر لا يستنكف منه ولا يخشى منه فإذا شعرتم وأنتم تخالطونهم بأنهم إخوانكم فإنكم سوف تحرصون على أن لا تخالطوهم إلا على وجه فيه مصلحة لهم ولهذا قال فإخوانكم ومعروف أن الأخ يحن على أخيه بهذا ارتفع الحرج وتأمل أن الله عز وجل بدأ بالإصلاح قبل المخالطة كأنه يفيد أنه إذا كان إذا لم يكن في المخالطة إصلاح فالأفضل عدم الأخ المخالطة، وإن كان فهي أصلاح، فهي خير وهم إخوان لكم، لا يمكن أن تضرهم بشيء. إذا يجوز الآن المخالطة ولا لا، يجوز تفهم من قولي في إخوانكم، كأنكم صن وأصل واحد، و ولكن لا بد من أن يكون في ذلك إصلاح كي. نعم قال والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح قوله يعلم العلم هنا علم معرفة لأنه لم ينصب إلا مفعولا واحدا وقد قال ابن عباس قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمه تادية لواحد ملتزم يعني يعلم سبحانه وتعالى يعلم علم معرفة المفسدة من المصلح في هذا وفي غيره لأن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب وقوله يعلم المفسد من المصلح لم يقل يعلم المفسد والمصلح بل قال المس... المفسد منه كأنه ضمن العلم معنى التمييز يعني يعلمه فيميز بين هذا وهذا ويجازي كل إنسان بما يستحق لأن التمييز بين هذا وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضا في في الثواب والجزاء. وقوله علَم المفسد من المصلح يشمل الإفساد الديني والدنيوي والإصلاح الديني والدنيوي. عرفتم؟ ولا بس في أمور الدنيا فقط؟ في في أمور الدين والدنيا. فهو يعلم عز وجل المفسد. من الإنسان المصلح وكلمة مفسد ومصلح هل يعني هل تعني الذي فعلا أفسد أو تشمل حتى من نوى من الإبساد والإصلاح حتى من نوى فمن كانت نيته الإفساد فإن الله عالم به وقد يحصل له مقصوده قد يكون إنسانا مفسدا أن يحب إفساد الخلق ولا يتسنى له ذلك وقد يكون كذلك مصلحا ولكن يحال بينه وبين أصلاح <تصفيق> ولكن من علم الله من نيته هذا أو هذا فإنه يجازيه بما يستحق ثم قال فيه وهل يشمل هذا المفسد من المصلح في شؤون يشمل معلوم لأن الأصليين يقولون إن مسألة السبب نص في المراد يعني أنها قطعية الدخول فإذا قلنا يعلم المفسد من المفسد في جميع الشؤون فإن أول ما يدخل في ذلك ما هي الإصلاح والإفساد في اليتامة لأنها هي السبب وما كان سببا فهو قطعي الدخول في العموم قال تعالى ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم لو شرطية شرطها قولهم شاء الله وجوابها لاعنتكم. وهل اللام في جواب لو واجبة أو غالبة، ها؟ غالبة، ومن حذفها قوله تعالى لو نشاء وجعلناه وجأناه، لو نشاء وجعلناه، والأكثر وجود الله في, في في جوابهم، لو شاء الله لا أعنتكم أيلا شق عليكم، بماذا شق عليكم بأمره؟ في مسألة الأتامة أحدهما أن تجعلوا طعامهم وشرابهم على حدة الثاني أن تقدروا ذلك الطعام والشراب بحيث لا يبقى شيء يكون عرضة للتلف والفساد وهذا شيء شاق على الناس ولكن الله عز وجل برحمته نفى ذلك والعنة قلت إن بم... إنه مجرد بمعنى المشقة ومنه قوله تعالى ذلك لمن خشى العنت منكم إيش معنى العنت أي المشقة ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم هذه الجملة تعليل لما سبق ولكن هل هو تعليل لما سبق في الآية الأخيرة ويسمعونك عن عتابه إلى آخره أو حتى لما سبق من قوله يسألونك عن الخمر والمجسر لأن هذه الآيات كلها معطوف بعضها بعض نعم يحتمل هذا وهذا لكن لو أخذنا بالعموم لم يكن فيه, لم يكن فيه مانع ومعنى والعزيز تقدم لنا أنه من أسماء الله عز وجل وأن له ثلاثة معان وهي القدر ولا القدر، هل فرق بينهم؟ القدر. القدر بالسكون. نعم. القهر. عزة القدر وعزه القهر وعزه انتناء عزة القدر أي لا يج لا لا يدانه أحد في علو شعره. عزة القهر لا يغلبه أحد، بل هو الغالب. عزت امكناه ها اي يمتن عليه كل نقص وعيب فهو عزيز لا يعتريه النقص هو عزيز لا يفيه الذل بل هو الغالب القاهر سبحانه عزيز ها يعني يعني أنه ذو قدر حال و الرفيق. أما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مشتق من الحكم والحكمة وأن الحكم نوعان كوني وشرعي وأن الحكمة نوعان غائية وصورية. يعني كون الشيء على هذه الصورة. هذه حكمة والغاية من حكمة أيضا فتكون فإذا ضربت أثنين فيها أثنين تكون أربعة حكمة في القدر صورته وغايته حكمة في الشر صورته وغايته نعم طيب وجه وجه المناسبة لختم الآية الكريمة بالعزة والحكمة أنه سبحانه وتعالى له الحكم لو شاء لاعنتنا لأنه عزيز وهو صاحب السلطان ولأنه حكيم فهو صاحب الحكم ألا الخلق والأمر إن الحكم إلا لله ولكن مع كونه جل وعلا عزيزا حكيما فهو عفو رحيم ولهذا لطف بعباده في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل ما جعل عليكم الدين من حرج ثم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات لا تنكحوا المشرك الشرح هذا واضح ولا لأنكم ها. ما شوف شيء مناقشة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. <تصفيق> ها؟ ما يمكن لثناء الدرس. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. النكاح في الأصل الضم والجمع. ومنه قول الشاعر أي أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان أيها المنكح الثرية سهيلا يعني أيها المريد أن تجمع بين الثرية والسهيلا